بسم الله الرحمن الرحيم والقلم وما يفكرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فتتبصر ويبصرون بأيكم المفتوم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين فلا تضع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنمين من ناع للخير معتد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 إذ أقسموا لا يشرمونها مصبحين ولا يستثنون فقاصع عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين فتنادوا مصبحين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 قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحوا قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاوموا قالوا يا ويلنا كنا قادرين عز ربنا أيه بدلنا خيرا منها إن إلى ربنا راغبون كذلك العذاب كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر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 فيه لما تخيروا أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكموا سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كادوا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 فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلموا وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مفقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبو أم عندهم الغيب فهم يكتبو فاصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحود إذ ناداه وهو مكروب لو لا أنت دعاه ربه لنبذ بالعراء وهو مذمون فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين وَإِنَّ يكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا